وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَن تَصْرَا حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الهدى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 ولا يقابل منها عجل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذذيتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا مما م قامِ إبَرَهِ مَ مُخَلَّ وَهِدَن إِلَ إبَرَهِمَ وَإِسمَاعلَ أَمطَهِ رَادَيث أَمطَهِ رَادَيثِيَ لِطَّائفينَ وَالعَكِ فنَ وَُّكَعِ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 واضطره إلى عذاب النار وبئس المصير